وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِقْصَادًا لِلْطَّاغِينَ مَا أَبَلَ بِثِنٍّ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَلُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَالسَّاقَ جَزَاءً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 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبا طرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحسابا